اللهم السلام ومنك رحمته من اهل الصندر الحسيني ومحكم في الصلاه <تصفيق> وعلى اله وصحبه سنته قال ذلك يوم مبارك خالص فسال شكل <تصفيق> ولا تستنجم شيئا ولا في انتفاض القلب ولا عمله مؤمنا وتكرر بتعليمها واعتقدا من المسؤوليات المترتبه عليها كبيره فانها تفسيره مبين الا اذا استغل استحل هذه الكبيره رايه النصيه لكن ان فعلها هو يعلم امام النصيه وخرج من الملل ولا يفقد ويمتص منه انما قلنا بعد ذلك أصلاح فيه الله صلى الله عليه وسلم فهذه تبين أن القصف نحنه كبير من كبائل وعد في أكبر كبائل قصف المحسنات المحسنات والبنمات والبنمات فشهادتنا عليه أنه هذه الوحيدة وأنه يجلل ثمانين جندة هذه الثانية وأنه لا تقبل مشاهدته هذه الثانية إلا إذا تاب وأصلح فإن الله تعالى يغفر له أخرج المفاري وأنه يرير الله عنه فرد يوسع صلى لا يزني الزاني إلا يزني من ولا يشرب الخمر هنا يشرب وهو ولا يأكل لحم الخنزير وهو ولا ينتهي بمنذ يرفع الناس اليها فيها اثار حتى ينتهي بهم يعني ان الزاني لا يجني هي لا يجني يعني كامل الايمان ما ينقص ايمانه وكذلك شارب الخم وكذلك السارق واللص والمنتهب نهبة والسارق يسلق في خفاء من الناس والمنتهب يدخل عين عينته أعد عمر بي ينتهيبها من الناس يرفع الناس إليها إليه فيها أبصارهم وهو مش ايه لما ذا أسوأ السلفة. هذه المسألة الفامسة من المسائل التي ذكرناها يكفر بالاستقلال فقط وإذا ظن أن هذا حلاك أما مع غير ذلك فإنه هو يكفر سالساً أكتبه في عقل كل فرق مقبولة بها مغررة سواء من كفر أو دونه أو من أي ذنب إذا استكملت التوبة شروطها كما قال وتقبل التوبة قبل المرغرة هذا أتى في الشبعة المطهرة إذا استكملت هذه الشروط الله سبحانه وتعالى دعا إلى التوبة كل أصناف الفشل الذين عملوا المسيح عليه السلام بل دعا إليها من هو أعظم محادة الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال يا أهو الملعن أنت من إليه غيري أرسل الله إليه عليه السلام وقال أدب إلى فرعون إنه, إنه طاب فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلا ربك تتوب ترجع تندب قولا اراؤ قول الذين لعنه تذكروا يشكروا دع الذين يدعون معوبا الى النفس ودع الذين يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ودع الى الموت ودع من كتم البينات الذي انزل الله تعالى ودع إليه المشركين ودع إليه المنافقين ودع إليه كل المسرفين حتى قال قل يا عبادي أنه دينا أصابه على المسر لا تقومات المرحمة إن الله يقول لنا فجميعك إنه رفور رحمه أنه إليه ربكم أسلمه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس لالله لأ وأشد فرحا لدوبة عبدالي حناته من أحدكم كان على راحلته بغرض خلال فانفلتت منه عليها وطعامه وشرابه فآس منها فأتى شجرة فالتجع فيه الله فالآس من راحلته فبينما هو كذلك الدهوء بها قائمة عيده فأخذ بفطانها ثم قاله شدة فرحيه اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح والله أفرح بتوبة عبده من هذا منه فقط ما قتل وكاد أن يفتل حياته الله تعالى أفرح بتوبة عبده من هذا من أفرح هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاع انما تقبل الله يريد ان يتوب عليكم الله سبحانه وتعالى فتح كل الخلق الله تعالى المغلمية لا ينفع نفسا إيمان ما لم تغز أيضا في الحديث الآخر أن من يصل الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قدر تسعة نفسه ثم أراد أن يتوب فسأل عن أعلى بها فدل على راهك قال إني قدر السادة من السئة سئة نفسه فأنتجد لي توبى قال لا فقتل أبو فأأمل بيه, بيه ثم عاد فسأل عن أعلى بها فدل على عائل قال إني قتلت مئة نفسي فأنتجد لي توبى قال من يعود بينك وبينها فطلق إلى قرية كذا فإن أبياء قوم يعمنون الله تعالى فأعودوا معهم فمينما هو في الطريق قال لك الموته فمات <تصفيق> فنزلت ملائكة الرحمة ونزلت ملائكة العذاب ملائكة الرحمة يقولون لقد تاري الله وقبل الله توبته وملائكة العذاب يقولون إنه نبني من خرم خط فاختصمت فيه الملائكة فانزل الله تعالى ملكا على عائلة رجل بني آدم وقال قسوا بينه وبين الأرض التي خرج منها وبينه وبين الأرض التي أرادا فلأي كان أفرر فهو من آلية فقاسه وفي رواية فطوء الله تعالى له الأرض حتى صار أفرر إلى الأرض الطيبة بشد فغفر له أوكان الجنجة أو كما قال صلى الله عليه الصلاة حديث يدل على أن هذا الرجل لما أراد أن يدور سأل عنه على إمكان الأرض معينه شكل الرجل ده مختلف. مش ممكن واحد مختلف. هيبقى كملة كده وما يعرفش حال. لكن ده العقل بتاعها ده العقل زني. راجل جربت تسعة وتسعين حقل وما فلتش مرة. من وراه خيت يضل عليه. او تلع خم وبدل ما ياتل اتقتل. او اتعور وكشف. رجل ده مخه يعني كبير علشان ما يجيش حدي من ايه لا, لا, لا المخ الكبير لبرضي يفكر وروف قدور وروف الموضوع هيا لما تخربت دلوقت المليهين واصحاب زبالة الافكار عاملين فيها انهم ايه اول قريف اول قريف وقريف ده كان الرجل يعني اوطل لكن في وسط المعديد بقى هو اللي بفهم ماشي خطوط جف مرة الجمل وهو بيشرب راسه فحشرت في الايه؟ في الزير فقالوا معضلة وينهيها بالعريف فهو العريف جاء جاي من جمل وراكم وجايد طبعا عزاكم الله أن الزرائب اللحين. بتبقى اواطية. فالجمل لو راجل راجل فوره. الحيطة هتشوقه هو نصيب. فقال لهم هدو الحيطة دي. مش هيدخل بالجمل لو راجل. يعيي الوراجل. هدو الحيطة. آآ ايه المشكلة لحدكم? هقول له الكمل لو بيش رابط دي ما هدفت حشلت في الزي. فقال اتعه بس زي قاطعوا راسي جميعا ما تنعيدش من الزيغ قالت صوي الزيغ مش عارف انتوا تكون من غير البعض هدى جدار وده لحكمات بفصل الزيغ وجاي خربها فهم بطلع زبالة الأفكار دول يعني هم زبالة الدولة لا بنور ربيه استنار ولا بهديه تدى ولكن بحسالة وزبالة أهل الأرض فهو أقبح أهل الأرض فكرا وفهما وسلوكا ولسانا ولذلك قال الله تعالى أن هنا في خلق غير حيطان تعجبك لتسأل ويقوله تسمع لخوليهم كأنه أنفجهم مزنة انت ممكن تقول بتكلم وانت بتتكلم في صفه لكن يحسبون كل صيحة عليه بقى اذا انت حلت صوتك وشنك يبقى انت تقصدني مع ان انا ممكن اكون ببنى معك نفس القدار لكن ف في ناس من الزجالات دين ورود الراجل دفع عني عاملية كبيرة لكن رجل محترم محترم نفسه لما أراد أن يتوب ما قال لكش أشوف لأي واحد حتى أو تربي وهو الناس اللي أرضي فقروا اللي لبس إمه عالم والتربي اللي عنده بتاعها عالم وإيه مش عارف إيه عالم وإيه عالم الأسرار يا رفا فتجد بص تلاقي الراجل ده سأل عن اعلم